وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في قويا لهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما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 من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيق بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم.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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتق النار فاتق النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقَ قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَةً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن؟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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا, وأغرقنا آلَ آل في العون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلةً ثم تخذتم ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون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 وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية تفكلو منها حيث شئتم رغدو ودخلوا الباب ودخلوا الباب سجدو وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُسَالِقُ أُمِهِ فَقُلْنَا ضَرِبْ عَصَاكَ الحَجْر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 اِهْبِطُوا مُصِرًّا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوه، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإيئتكم أسرار فادوهم وهو محظم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده به روح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم استكبرتم استكبرتم ففريق كذبت ومفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم مِنْ من عند الله مصدق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَثُرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أي يكفر بما أنزل الله بضيا أي ينزل الله من فضله على ما يشاء على ما مِنْ يشاء من عباده بِغَضَبٍ بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَينَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَينَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِ مُلْعِجَلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِسَمَاءٍ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أَبَدًا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَ كلما عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله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 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللملشِّكين أي ينزل عليكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم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 مالك من الله موليه من ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يفسلونه حق تلاوته أولئك أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن زُرْدِيَّةٍ قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلاً وعهدنا إلى إبراهيم وإسмаيل أنطهرا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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبئون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 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبْقِعُ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا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 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون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 إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم حسرات عليهم وماهم بخالقين من النار.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 إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا نعم ولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكّهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ولا تبي والعذاب بالمغفرة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 112. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 113. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى.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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبروا الله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 لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج؟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 فإذا أفضتم من عرفات فذكر الله فذكر الله عند المشعر الحرام وذكره كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على مَا فِي قَلْبِهِ وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرف والنسل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 كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبّيين مبشّرين ومؤذّرين فبعث الله النبّيين مبشّرين ومؤذّرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس.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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر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 فإن بِمَعْرُوفٍ بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما شَيْئًا شيئا إلا, إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم ما في مفتدث به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَحُ حدود الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ, فأمسكوهن بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّه هُزْوَة وَذَكُرُونِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْفُوكُم بِهِ واتقوا الله واعلموا أَنَّ الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا إذا ترى ضو بينهم ذَلِكَ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما.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 وَمَتِّعُوهُنَّ على الموسع قَدَرُهُ وعلى الْمُقْتِرِ قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبل أن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرضتم لهن فريضة وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ رُقْدَةٌ نِكَاحٌ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقُوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيٌّ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا, وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت وأاته الله الملك والحكمة وأاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلْمَاتِ إلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها أخالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم مدعهن يأتينك سعياء وأعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى ولا أذل لهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ك الذي يوفق ما وَلَا رأى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَسَلُ الَّذينَ يُ فِقُونَ أَموَالَهُ بتِغَأَنَغْبات اللهِ وَتَسْبتَم مِن أَفُوسِهِم كَمَسَلِجََّ كَمَسَلِجََّةٍ بِرَضوَةٍ أَصَابَهَا وَابِل فَآتَتْأُكُهضِْقْ فَين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 تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفاء وله زرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجورهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا ايها الذين امنوا اذا تداي بِدَيْنٍ بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يبا كاتب ان يكتب كما علم الله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 فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأةان ممن ترضون من الشهداء ممن مِنَ من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبشهداء إذا ما دعو ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا تتابوا